إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد ان محمدا رسول الله من سلك وفاز بجنات النعيم ومن حد عنه يمينا او يسارا النبي في الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم إنك حميد المجيد اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديه دي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل درجة إنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> كانت الشيخ عبد الله بن عبد وعن بنت صفوانة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مست ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصحاه الترمذي وابن حبان دائما ملكات تصحيح فرقها أخرجه دائما ابن حبان كذلة أو حديثة صحيحة بس أبو داود لكتابك يخو دانا طال عمرنا زادوا على المراسيل علينا، زادوا إنه يقول يعني حكمي لا سعد سكينة ده، طال إمامي ترديح حكمك أشج له سلداه، وابن حبان أقول أنا حكمي شالس عدي سكينة ده بينه ولا ويانكرديا، طبعا الحديث أخرجه مالك من مالك رواه الزهري يقول وشتفعي، طبعا دائما أو أنا كدين أخرجه فلان وفلان يعني و... إسناد يخو يقدر تسرق قبل صلى الله عليه وسلم وابو داود والنسائي والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه أيضا ابن معين يعني يحيى معين والحازمي والبيقي وغيرهم قال في التلخيص قال البيقي يكتب في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق بلا. وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب قال ابن بخاري رحمه الله عليه دبر متن حديث صحيح ترين فرمودها كله بابي يعني غير دي شو لو امر تشتهر كباش يوم اذكر انا كان اختلاف كام يعني قطع اويا اصلب ترى أو أصح ايهم اصح ده طيب ده حديث طلق لم يخرجوا لم يخرجوا الشيخان امام بخاري مسلم او نقد ولم يحتذى بأحد من رواته ويقل الرواة كان يشان بحجاني نزاني وحليث ومسرة قد يحتجى في جميع إلا أنهما لم يخرجاه حليث ومسرة شعينا يحتجاجا في يكرديها بهموا رابية قال محرره وعفو الله عنه إذا تأملنا كلام ائمه الحليث في الحديثين حديث طلق وحديث ومسرة أكتر ما أوده أو يمكن قصة إذا أودوا حدث إمام إمام مكانه إمام أو إمام عند البعض أودوا فرمودي فرمودي يطلق كرامي حدث كذا لكن فرمودي بصراحة لم نجد فيه ما يوجب يجب إسقاطه ما بالآخر هيك شتق مني بطلان بعض شيء كジャン أوري بين أقواله يعني لو بدنا ما نسخ شو كان حديث قدو حدث أو متضاربوا يجلو أنا تمشي نسخ من كان نا النسخ والمنسوخ بو انا نوج احتمال يويه دو يكون ا د توا نتوفيق بكل بينورد جانيا نا سوقا كان نسخ منسوخ نبو ناكلي اشبه حديث لو يتوانين تخمي حدثكي ورنقلين لو كان يترنى إلا دبي والبجريتن طيب وعدم اعتباره فيبقى وجه الجمع بين الحليثين مادم إيسان او او اناكي او اناكي بين يكيشان لأواثبين كوانا دبي فيتوانين توفيق ياناكيين يتوان ترجيح ذاكي وسيأتي الكلام علامات الحديث إن شاء الله تعالى. إستلمتني حديثك أيه. بعض دكستون أو دوانات زم على مفردات الحديث. بصرة بصرة أول شيء طبعاً بيضم بضم الباء الموحدة ضم الباء يعني بو. وسكون السين بس المهملة يعني الشينية. سين ما بين نقطة القرشية الأسدية يعني قرشيشة. من اسم شرط جازم شرط اسم شرطه مسر فعل الشرط الربقي والفاء رابطه ول جواب الشرطين الربو ما يخذوا من الحديثين الاول دو حديثي صور او حديثي بسرور حديثي بيشنيش هذا اللي من طلب ما إذا لم يوحدون الحديثين الحديثان الصحيحان فهذا هوتو جاء صحيحا هو يبطي يشتر كإنما هو المنك شغل بأن الرحمة يقول سبيل الصحيح أبي داود هنا يتبع ومهما أمكن الجمع بينهما وإعمالهما أوضي فيما بك ذمع نخيلة بين هوتو جاء فهو أولى من إسقاط أحدهما بالآخر أو أولاد النجواز ليك الشامبين إيش ليك الشامكن؟ دو حديث طلق طلق كأو يبيش درا إنما هو بضعة منك يدل على أن مس الذكري لا ينقض الوضوء بس بيجي ناس ثاني إلا تقيت يا على الله عليه وسلم بقوله إنما هو بضعة منك والبضعة ألقنت من أي عضو من العضويات. بارثاغوس تكلّل لشد. ثامن حديث بصرة يدل على أن مسل الذكر ينقض الوضوء. أو قال حديث بصرة بالجية لسنا وداسدان لأوراد دسنيش دشيني. ثالث أفضل ما يجمع بين الحديثين بعد طريقين. أول دي بكرية بتوان لبيني أودو فرمودة ترجيح بكرية بغوي يجل أودو طريقه يك أنه ينقض الوضوء إذا مسه بلا حائل فإن مسه بحائل لم ينقض أجلاتو دست أوراد دا بلان دست تنكت لسر دي زامكيب يعني سشتشيبو شاشنية بلان أجر بحائل بو ويؤيد هذا القول سير روايته, يقل روايته كان الرجل يمس, يمس ذكره بالصلاه الانسان لا زعور غدالميوس او امام احمد فالصلاه ليس محل لمس الفرج بلا حائل يعني إنسان لا إرادة قدرت يبقى أولاد كت حائله بروتينية كهاتا حائلة دم حائلة إذا ليش كأنه زوج يعني خذ بلا إرادة كده الله لما كانت شواة كده سكر ذكيتين دوم ان مسه بشغوة ينقض الوضوء أوه إيشك لا ومسه بدنيا لا ينقض لا ينقضون قبل ينقض. ان لا ينقضوا كاردت از لداني ببه شهوه هيجي لسني لدزوز دارشني تولغوا ولا ينقضوا لو بدا يمدوا لعنه لن عفيه ولا داهيه اجل انا هي ابو لا تشكر ام ليه راهو سامنا صحيح كوقف وقف عارضه لو بابي ليه سامك لو يجب غلط من زعيم القزم أو أبوه والجمع الأخير أوجه أقرب والجدوى كلاش شهوة ذاك أوان أقرب ترى كتجمع بكنك يك مكان ذلك أن الذكر قطعة وبضة منك فما دام أن المثل مس مس عادي لم يصاحب الشهوة ما دام دس لذلك أستأيبه شهوات إلى قلبه فمجرد اللمس ليس لا يقظ فقط ذللان ياتي تلاقب ما بتدرس قبل شيء وقت بس ذللان يعني بحال يعني بلا حائل نقل القبحه بدون حائل دام عادية. ما دام شهوات لا بدون دوهم بلا بائل وفرجلي ليا بيحايل، إيد يوم دلنا شهو أصلا، أو لو بودوا يجمع حائلو ببيع حائل أو طيب. فمجرد اللمس ليس ناقضا حالو الشيئان وإنما الناقض ما يخرج من أحد السبيلين بسبب اللمس أوي ناقض بي أوي كدردتي لو دوانا بداس بواسطه بواسية اللمس وبدون شهوة بلا لما دردت شهوة ناية كالشبيح تتواف هذا الخارج منتفن أما إذا صاحبته الشهوة بلا ما أجر شوي لقالوا ذلك يكون مظنة خروج المدي أو أختي شتى بكتير تدر توني مديه بلال شديشة لما سلشة هو منزل بيشديش تك بسكت هم قعدوا هركاتك معدم خروج المديبو يانوري تعرف تشتى حتى وأنا عندك لأول ما كان زلين حتى أجر شهوبه ولم يخرج بلام يتأكد عنها. نقول وش؟ يعني إنسان غالباً إنسان أكشوا ما يدرس شيء غالباً. يعني وهو ناقضون. يعني لا مجرد بل يعني هو كما يبقى بني بوني وذيكي درسوني وذيكي كما أن فوران الشهوة وعرارتها فوران يعني هلتون هلتوني الشهوة وقرماتي المنافية للعبادة لا يطفئها ويسكنها يجانيها إلا الماء هي أويش ساردناك هذا وتنهاء أو نبيت لا سيما بنية الوضوء وهو عبادة يصاحبها من النية بالذكر ما يسكن أشتهى كذا كذا شيء شوي ثم كأعواد أوش فورانا إلا بوي سيره ذي سادة وصحونه إيه بسات بسات نكمل سلام استحذيس شو سواش وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم انا هو ابن ماجر يعادكيه الشيخ البغدادي ضعيفه وضع ابن ماجر ضعيفة طبعا دي لو ابن ماجر يعادكيه وبابا واحمد وغيره ايش تزوقه وكاني أو اولا باسي نزيه فيه باسي بشان او وطاقه كلمه كلمه زي السري درجه الحديث الحديث ضعيف والصابر ساهله مرسله يعني مرسل يعني نقص يعني النفل جن لأنه يجب أن يكون هناك شيء يعني يكون عائشة وعلى سربيه، لديها تابعية يعني أو تابعيي كذا فميعتاً دائع عائشه أو فرموة ببينك إشتيا ثم أمان إرسالي قلت إذا قال التابعيي قال الله عليه وسلم يان ما عندها يعني عايشين شيء قوتيه قوتي فيها في الله ما لا لا عن لو أنا يكشكيه ما إذا قال حافظ بالترخيص أعلّو غير واحد من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج طيب والرواية إسماعيل عن العجازيين ضائفة إسماعيل بن عياش هالحديثة لعجازة كان واربق لي ضائفة ويح وقد خالفه العفاق من أصحاب ابن جريج مخالف الشكاية وقال الدوام فرغوه عنهم أتبعوا لي كان روايتي عن العجازيين وقالي ضائفة مخالف الشامخي ودوجار، فردوه عنه، طرحوه عنه، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب مصلياته، وصحى هذه هذه الطريق المرسلة محمد بن يحيى الذهلي شيء طريق التصريح محمد كريحي ذو هلي، أول شيء ما مصتى ابن إمام بخارية، ما مصتى إمام بخارية، ودار قطني بالعلل أو التصريح الليا، وأبو حاتم أبو حاتمش وقال الرواة إسماعيل خطأ وجنة رواية إسماعيل غلطة وقال ابن معين يقول ابن معين بل ضعيف وقال ابن عدي هكذا رواه إسماعيل مرة وقال مرة عن ابن جريش ذال إسماعيل ذال إسماعيل عن ابن جريش عن أبيه إذن عن عائشة وكلاهما ضعيف سوي سوي وقال احمد الصواف عن ابن جريش عن ابي مرسلان مفردات الحديث قيع بفتح القاف المتنات وسكون الياء بعدها همزه وهو تفريغ محتويات المعده من طريق الفم يعني قال ملوي المعده لريده وينشع عالة من تهيج الغشاء المخاطئ زال يجب أن يلغموا وشتيارتي ولو عددوا أسباب وإذا استمر فهو من النزلات المعاوية رعاف رعاف يعني السياء رعاف وإن كان لك قوية نوك وإذا كان ذاكي بضم الراء المهملة ثم عين المهملة ورده جاء من السكون ولا ونا ما بين نقطة نقطة. طيب ثم ألف بعدها فاء هو نزيف من داخل تبجيب الأنف نزيف للوزن المبلاف ينتج عن أسباب محلية في الأنف أو أسباب عامة أو زيان داخلي دوتا اشتكى. يان أسباب كلها الالتهاب يان احتقال وزيان الضغط الضغط خلان يستعى الضغط يستعى بني وغيرت شكنا أو دو س قلص قلص بفتح القاف وسكن اللام وفتحها ثم سين مهملة القيء الذي لا يزيد على ملء الفم أو دونه يعني رشان وكر بلى الذي لا يزيد على ملء الفم أو دونه لأنو دو هذي عتر زرتنا عتر ذلك عترناو دو اليابين أتومان دير كانك هذا قلاس بس أتومان دير زاد يوها باعثم لا قرقدنيه لتويبروشева لا قرقد ناع تدل زور شو تدل على صلاتي الأمر ومعنى البناء يبني يبني يا ما طيب ومعنى البناء على الصلاة أن يحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر ويصلي ما كان باقيان يعني باحسابي خويكا رم كاتو بيش أوي ده من رك عزيل أو أكثر ركارة ويصل لمكان باقيها يعني ان إزنيش كان يفضلهم حديثك الزعيفة يعني أحكام ما كان يليه والذي أول مياه بل من الحديث لو هم نديخين بسلي لو أما قوتي استنبط ورثين كعلماء كان كدة توانا حديث أتو جرح حديثك لو في حالة في حالة او حديثه الصحيح يجبو لو برال علمك تصيفت هتو اقليه دي اسم باطاقه بقوه دي بتوانكوا جوازي اسم باطاقه كو علي من اللي على البركتيه كو توالي جان سنستيو سبي نابكه شكلك لي مقبره لو زق فق يعني ما يؤخذني الحديث إن كان صحيحا طبعا من ضمن ايضا ان يحكي ما ما يبنى عليه ابو زادتي بل ان كان صحيحا يك يدل الحديث بظاهره على أن من أصاب قيء أو رعاف أو قلس أو مذي وهو بالصلاة أو لا على طلب يمد وجهه لكاتي فعليه أن ينصرف عنها بلبس ثم يتوضأ دعاء دستيرش الجري ثم يبني يبين على صلا يبين على صلاته ويتمها فهي لم تطبطيل يعني اذا كانوا زوج قد او دور قاعده كليتي لا دور كليتي دور قاعده كليتي دونك صار اجت اذا لو اذا شتيمون بس شرط دوم شرط في ذلك أن لا أتكلم بس انت قسيتك لو تكلم بطلت صلاته من ولا يمكنه البناء عليه بل يجب عليه عادته ثالثا اخذ بهذا وهو جهاز البناء على الصلاه برغبتي دو الحجه بو بهذا يعني بناء <تصفيق> <والزيدية تصفيق> ومالك إما مع واحد وقولي الشافعي وذهب الجمهور العلماء زمورة قلصنا إلى بطلان الصلاة كوا نعيش مطالبته إذا حصل ناقض للوضوء وعدم جواز البناء عليها كزمورة العلماء نسروا يقول خلاص كود نابي أوكي سالم الحديث ضعيف لو فقط ضع الشافعي طبعا الامام الشافعي يكفي بيشافن إمام يحيى أحمد ما مستأجوا لكي يحيى كريم امام إمام أحمد ما مليون حديثي لبرقوش 60 ألف صحيح و 60 ألف صحيح وروا إمام يحيى كريم معي مليون بس 60 ألف سيد ما يا حتما لما ساري حديث كم حنيفة يا وين ودار قطني تلقطني ما شاء الله إمام مشاطيك امام يا احمد ابي تصيبني كلك اوجي اختصاصي حريجه ودار قطني امام في العلل إمام اهل العلل هذا الى الامامه وغيره وغيره هذا لو سلم من المعانى اجل سلامت بو لا ضع وانا او فينا مثلا فكيف وهو معارض بالنصوص الصحيحة صريحة أجوانها بي وابوش بشتك ماننه هو معارضي حديث صحيح له لكاتين وكتي منها منها يقلو أنا ما روى ابو داود من حديث علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فس أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضا واليعيد الصلاة، بس أو حد إذا معارضي فيها أو يقولي دور كات كدي ما دور كات الماء دور كات غير قال الترمذي هذا حديث الحسن كان ينزم وجه الشذوذي في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل هذه الحال لغشان ذا جواز البناء على الصلاة في مثل هذه الحال أما المعدودات في الحديث فإن بطلان الوضوء في موضع نزاع قوي بين العلماء عدل المدي إلا لمذيب التفاقين كذا بلام شرية خلاف السلام كذلك يقول شيئا صلى الله فهو نابل قدما ذي ناقضى بالإجماع لأنه من أحد السبيلين رحمك الله وحمدك وحمد